Allah أشهد ان أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة I'm gonna make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 أقيموا صفوكم واعتدلو سو صفوكم وصدق خلص الله, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح لله ما وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين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 وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم يا بني إسرائيل إني رسول الله مصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسوله يأتي, يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر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 دِين الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن من افترى على الله الكذب وهو الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله أكبر سمع الله لمن حميد ربنا الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله